يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ولا إن الذين, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ الله لهم. اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وانتم مولانا والله معكم وانتم مولانا والله معكم وليت ركم اعمالكم وليت ركم اعمالكم ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُم أَمْوَالَكُمْ وَلَا اي يسالكموها فيحفيكم تبخلوا اي يسالكموها ذا يفيقكم تبخلوا فيحفيكم تبخلوا فيحفيكم تبخلوا ويخرج ضغانكم ويخرج ضغانكم ويخرج ضغانكم ويخرج ضغانكم انتم هؤلاء ها هؤلاء هانتم هؤلاء تدعونا لتنفقوا في سبيل الله تدعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخلوا فمنكم من يبخلوا ومن يبخل فإنما يبخلوا ومن يبخلوا يبخل فإنا ما يبخل عن نفسه ويبخل فإنا ما يبخل عن نفسه يبخل عن نفسه يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وأنتم الفقراء وأنتم تولو وانت تتولوا يستبدل قوما غيركم وان تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ثم لا يكونوا امثالكم احسنتوا يلا نقسم انفسنا الى فوجين الفوج الاول يقرأ الآية الاولى الفوج الثاني يقرأ الآية التي بعدها 1 2 3 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ان تبطلوا امانكم અંચો મો લીર કોમ યો હરે ننسي ننسي كلانوخت واحد الا نقراو لوح معن واحد 2 3 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا تمطلوا اعمالكم ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلونا والله ومعكم ولياتيركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لا عبوا له وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم او جراكم ولا يسالكم اموالكم ايسالكمها لا يحثكم تبخلوا ويخرج ضغانكم انتم اي تنفقوا في سبيل الله فمنكم من ومن يبخل منكم ميب خلو واميب خلفا الا ما يبخلوا عن نفسه والله والغني وانتم الفقراء يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم